لم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فعلاً والله إلى إلا وفِرَتُ مُسلِمُونَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَةً غَانِ وَفِي لِيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وهم فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ماك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَّبِّهِ وَيَتَلَوُّ جَاهِلٌ مِنْهُ وَمِن كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحساب فالنار بوعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن يؤمنون ومن أغلب من من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعلة وَدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْعُونَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ